وأدب الأدباء وتخرج منه البلغاء فما تكاد تجد أحدا في العالم كله إلا وله أصل وصلة بهذا الأزهر الشريف لما الظلام ذيوله وتقهقر والفجر في مصر, الج... في مصر الجديدة نورا وتقشعت سحب البلاء وأشرقت شمس الحياة وروض دوحك أزهرا فالتهنئ الدنيا بمهد زاهر ولتصدح الدنيا تهني الأزهرا شمس المعارف في الزمان تحية فيها بنو الإسلام كل كبرا وتهللوا لما أهله لا لكم فرحا وبلبل سعدهم قد صفر وانا العريفي وانا العريفي قد وقفت أمامكم لشعورهم يا مصر جئت معبرا ووقفت مختلط المشاعر يا ترى أيقول شعر أيقول شعرا شاعر لن يشعر شمس المعارف هل ستأذن قبلة مني سألثم وجهك المتعطرا فهنأ وقاهرة المعز بفتحكم يا أزهر الوجه الذي لن يقهر اهنأ بمصر ويا كنانة فهنأ بالأزهر الزهر الذي لك عطرى وامضي على الإيمان واثقة الخطى وإلى الأمام نتي لا للورى امضي وقافلة المسير تحوطها عين الإله وعهدها لن يخفرى امضي وأزهرك المنارة طالما ألفا من الأعوام ظل وأكثرى يهدي إلى درب الهدى في موكب لأئمة كان الرعيل الأطهرى يا مصر يا مصر كم ام كم انجبت من عالم اذا عد تعاضر مصرنا متبختر الشافعي بدا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 بطلٌ إذا عرف الحقيقة قالها لم يره بالحكام كالليث برا والشيخ أحمد الطحاوية الذي رسم العقيدة للإمام مقررا لأبي حنيفة تابعا أسلافنا وصف الإله بما يليق ومفترا وبمصر عز الدين نجما صاطعا وبمصر عز الدين نجما صاطعا يهدي وفي وجه الطغاة غضا وبمصر عاش امامنا علم الهدى, علم الهدى وفي النهى اسد الشرى صف سكر الزرى هو احمد التيمي هل يخفى اذا قمر السماء بدى بليل مبدرى وبها ابن يونس شيخنا هنا أعني البهوتي الذي لن ينكر قد كان في كشافه وبروضه علم الحنابرة الفطاحل لأدهر في نجدنا وحجازنا وديارنا ولد القضاة الفصل فيه بلا مراء وبمصر مولد حافظ الإسلام من شرح البخاري الصحيح الأكبر وبها, وبها السخاوي والسيوطي الذي حاز العلوم وفي الفنون تبحرا وبها قديما للحديث رواته ليس ابن سعد ما أجل وأوقرا كم قال حدثنا عقيل شيخه أو قيل عنه ابن البكير مخبرا شيخ البخاري الجليل ومسلم ومصنفي سنن بإسناد يرى كل بمصر كل بمصر حياته كل بمصر حياته ووفاته اكرم بمصر امامة وتصدر والان حان لك الزمان والان حان لك الزمان لتنهضي لقيادة فلأنت كنت الاقدر ولأنت رائدة الجميع فعلنا يا مصر نرتجع القيادة للوراء هذه مصر هذه مصر القيادة هذه مصر العلم هذه مصر التي لا يجحد فضرها الا من جحد الحق الاكبر هذه مصر التي لا يعرفها الا الكرام الذين يعرفون حق العلماء وادب الادباء وبلغة البلغاء انها مصر التي فيها اول جامعة اسلامية في الدنيا الجامعة في هذا الأزهر الشريف انشئت في عام 359 للهجرة عام 970 ميلادية من أكثر من ألف سنة وهذه الأرض التي تجلسون عليها يثني ركبه عليها علماء وقضاة وقراء للقرآن وحفاظ للحديث وأئمة الخرج من هذا المكان ليجاهدوا بسبيل الله ولينذروا الناس عذاب الله ويدعوهم إليه نحن في هذا المكان في هذا الجامع الأزهر الشريف في أقدم جامعة عرفت في الدنيا حتى كان الناس يتعشقونه في كل مكان ألم تسمع أن أم الإمام الأكبر محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى الذي كان شيخا لآذى الأزهر الشريف الذي صنعه الازهر الشريف حتى صار شيخا كبيرا ولم يكن اهل مصر يتعصبون رجل تونسي ويرأسهم في الازهر الشريف لم يكون يتعصبون الا للعلم ولم يكن يرفع عندهم احد الا بالفقه والحديث وسلامة المعتقد يصح له ان يجلس على كرسي ليقود الازهر الشريف فياتي الامام محمد الخضر حسين رحمه الله من تونس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 وصار هو شيخ الأكبر رحمه الله تعالى ووفق والدنا شيخ الشيخ الإمام شيخ الأزهر اليوم الشيخ الدكتور الأستاذ أحمد الطيب ونسأل الله أن يحفظ جميع مشايخ هذا الأزهر الشريف أيها رحبة الكرام إن الكلام عن طلب العلم الشرعي وما يورث الإنسان من عز وشرف ورفعه هو كلام قد قدمه قبلنا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد لأصحابه أهمية طلب العلم بل كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأصحابه مبينا فضل العلم على العبادة يقول فضل العالم على العابد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 الملائكة أيها الإخوة الكرام يا أبناء الفضلاء من طلبة العلم وأيها المشايخ ومشايخي إذا مر بهم طالب العلم وضعت أجنحتها احتراما وتعظيما لهذا الطالب الذي جاء يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وليرفعه عن غيره بعد ذلك وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحرك وأذهان أصحابه دائما لطلب العلم في الصحيح. في باب ضرب العالم المسألة لأصحابه قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجلسا قال فقال لنا اخبروني عن شجرة من الشجر مثلها مثل المؤمن لا يتحات ورقها ورقها ثابت لا يتحات منها يقول. فذهب الناس في شجر البوادي يعطونه من أشجار الصحراء يظنونه يقصدها وهو عليه الصلاة والسلام يجيبهم أن لا قال ابن عمر وكنت غلاما صغيرا فوقع في نفسي أنها النخلة لكني خجلت وأنتكلم بحضرتي الصحابة الكبار قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال فلما خرجنا قلت لأبي عمر يا أبي قد وقع في نفسي أنها النخلة لكنني خجلت انا اتكلم بحضرتكم فقال له ابوه مبينا ان العز والشرف هو في العلم قال له يا ابني والله لئن تكون قلت ذلك لهو احب الي من كذا وكذا وكانوا يعظمون طالب العلم جلس ابي رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا ابي أي آية في كتاب الله معك أعظم أي آية في القرآن تعلم أنها هي أعظم من غيرها أي آية في كتاب الله معك أعظم قال الله ورسوله أعلم وهذا أدب طالب العلم قال الله ورسوله أعلم فقال أجب فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري قال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر اعجابا منه صلى الله عليه وآله وسلم بعلمه وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أشد الحرص على تعلم العلم وعلى تعليمه خرج سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى أصحابه وإذا هم حلق في المسجد يتذاكرون العلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم لهم ما أقعدكم قالوا قعدنا نذكر الله نذكر الله نطلب العلم نتعلم المسائل قعدنا نذكر الله قال الله ما أقعدكم إلا هذا قالوا الله ما أقعدنا إلا هذا فقال عليه الصلاة والسلام أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكني جئت أخبركم ان جبريل جاءني يخبرني ان الله يباهي بكم ملائكته فهنيئا لطالب العلم هنيئا لمن يعكف قدمه ويثني ركبته في مجالس العلم هنيئا لمن يصل الله عليه وتصل عليه الملائكة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 من عبادة الأصنام والأوتان إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهي وظيفة الأنبياء هذا يستحق أن يصلي الله عليه جل في علاه وأن يجعل ربنا جل وعلا عباده يجعل ملائكته والنمل حتى الحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير إنني عندما أتكلم عن طلب العلم في مصر أعلم أني أتكلم في بلد يموج بطلبة العلم والعلماء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 اما درس في الازهر في المرحلة الابتدائية في صغره او درس في معاهده في المرحلة الاعدادية المتوسطة او درس فيه في المرحلة الثانوية او درس فيه فيما بعد ذلك ولذلك تجد انهم انتشروا في الدنيا حتى انني عندما سافرت الى عدد من البلدان كنا اذا مررنا ببعض المعاهد الدينية المتميزة يقول الناس عنها هذا ازهر فرنسا او ازهر بريطانيا او ازهر بيروت او ازهر لبنان وما شابه ذلك فاذا ارادوا ان يمدحوا معهدا دينيا في بروزه للعلم وجودة معلميه شبهوه بمن نتكلم فيه في بجامع الازهر وبجامعته التي تحوي مئات الالاف من الطلبة والطالبات مصر درج على ارضها المباركة اعداد كبيرة من العلماء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 لا يملك حتى قيمة الورقة والقلم التي يكتب بها الحديث من الإمام مالك فكان يجلس في مجلس الإمام مالك ويفتح كفه في يده اليسرى ويبرز أصبعه السبابة من يده اليمنى ثم يبل أصبعه بريقه ويمسح به على يده اليسرى وهو صغير جالس في الحلقة حتى ينتهي الإمام مالك من درسه فلاحظ الإمام مالك أن هذا الغلام يحضر معهم لا إداوة معه ولا معه قلم ولا معه لوح ولا معه ورق إنما يضع أصبعه في فمه ويمسح به على يده الأخرى فظن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة أن هذا عبد فلما انتهوا من الدرس ناداه يوما قال تعالى يا غلام فأقبل الشافعي إليه يدرج وهو صغير أقبل إليه فلما وقف بين يديه قال ماذا تفعل قال أطلب العلم قال هكذا يكون طلب العلم أن تجعل أصبعك في فمك وتمسح به على يدك الأخرى وتقول أطلب العلم هكذا طلب العلم أين دفاترك أين لوحك أين دواتك أين أقلامك قال والله ما أملك درهما أشتري به شيئا من ذلك قال إذن لماذا تحضر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 قال فقربه الإمام مالك وجعله أمامه وكانت أم الشافعي تذهب تذهب إلى ديوان الأمير الذي فيه أمير البلد تذهب وتلتقط الأوراق والصحف التي يلقونها التي يكتب فيها الأمير بعض مراسيله إلى غيره أو يستقبل فيها رسائل وتأتي الأم وتأخذها وتأتي بها إلى ولدها لأجل أن يكتب في ظهرها وتذهب الأم إلى المحلات التي تنحر الزبائح تنحر الإبل والغنم ثم تأتي وتأخذ اكتاف الإبل وتغسلها وتجففها لولدها الشافعي ليكتب عليها العلم حتى صار الشافعي في مصر لما جاءها وتعلم من علمائها وصار عالما معلما متعلما وأبرزته مصر بعد ذلك لا ننسى فضل مصر على الشافعي ولا على طلابه ولا على المزني بل إنك إذا تأملت وجدت أنهم كانوا في مصر وفي غيرها إذا أراد أن يطلب العلم أحدهم إذا أراد أن يطلب العلم سلك في ذلك كل سبيل في سبيل أن يتعلمه ذكروا أن أحد طلاب مصر رحل قديما إلى الإمام الأعمش وكان الإمام الأعمش بعدما كبر وكان كف بصره وخرج هذا الطالب ترك مصر وأرضها الطيبة وجناتها وأنهارها ترك أهله وماله وولده وخرج لطلب العلم كما هي همة المصريين منذ القديم فلما وصل إلى الإمام الأعمش وهو قد قرر في نفسه أن يمكث عند الأعمش شهرا أو شهرين يسمع منه مئة حديث أو مئتي حديث ثم يعود إلى أهله يعلم بها أهل بلده فلما وصل وصل مع الأعمش وأراد أن يقوم ليسأل الأعمش أمسكه طالب بجانبه قال ماذا تريد قال أريد أن أسمع من الشيخ أحاديث وكان الأعمش قد كف بطره فقال له من أين أنت قال جئت من مصر قال متى وصلت قال وصلت الساعة قال فإلبث عندنا شهرا ثم اسمع العلم قال لماذا؟ قال إنا قد أغضبنا الأعمش البارحة أغضبناه وأكثرنا عليه المسائل فغضب وأقسم ألا يحدثنا شهرا كاملا قال طيب أنا ما ذنبي إذا أنتم عملتم المشكلة أنا ما ذنبي معكم أنا أمنع من سماع الحديث قال هو كذلك أقسم ألا يحدثنا شهرا كاملا فقام هذا الطالب المصري الذكي قام الى الاعمش قال يا شيء انا جئتك من بلاد بعيدة تركت اهلي وتركت وطني لاطلب العلم عندك ولي اتعلم الحديث واحفظ فاسمعني مئة حديث قال لا قد اقسمت ان لا احدث شهرا قال انا ليس لي ذنب ولم اكن موجودا البارحة ولا يلحقني هذه العقوبة قال الاعمش قد اقسمت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 قال بيتي من الجهة اليسرى قال لا هنا طريق اقرب تعال فمضى معه الاعمش حتى وصل به الى البر والصحراء واوقفه فيها ثم قال اسمعي يا شيخ يمكن قال لا يا شيخ بقى عشان, عشان تضبط يعني قال اسمعي يا شيخ بقى قال لا له ماذا تريد قال انت لازم دلوقتي تحدثني مئة حديث قال يا ابني انا قد اقسمت ولا احدث الناس شهرا قال والله تسمعني دلوقتي مئة حديث قال مش هسمعك لا عمش انقلب مصري قال لان اسمعك قال والله لتسمعني دلوقتي مئة حديث او والله لا اتركك في المكان دا وما تروحش البيتك والله حتموت في المكان دا دلوقتي من, ح... من حيدلك على بيتك فعجب الاعمش قال يا مصري اتحتال علي حرام قال الحرام عليك ليس علي ان تعاقبني بخطأ غيري الان هم الذين اخطأوا وانا جيتك من بلاد بعيدة وتمنعني من العلم لأجال خطأ, خطأ غيري ارحم غربتي وناجئتك من بلد بعيد قال الأعمش لن أحدثك قال إذن ابقى في هذا المكان تبقى في هذا المكان تموت بلدغة عقرب أو حية لن أحركك وقال الأعمش لا حول ولا قوة إلا بالله اكتب حدثنا فلان عن فلان عن فلان وأخذ هذا المصري يكتب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 فجعل يقول حدثني حدثني الأعمش قال حدثنا حدثني الأعمش وإذا تكلم الأعمش بسرعة يقول له شوية شوية نحن مش مستعقلين شوية شوية نحن مش مستعقلين يعني والأعمش جالس حتى حدثه بخمسين حديثا ثم قال له احمل الواحك واعدني الى بيتي قال أقول لك مئة حديث بقي خمسون حديث انا اقول لك مئة حديث قال يكفي هذا وغدا نكمل قال لا والله والله انا انا ما اضمنك والله تحدثني الان تكمل لي المئة حديث فزاده الاعمش وحدثنا فلان وحدثنا فلان ويسوق لها السند والمتن حتى اكمل مئة حديث فقام هذا الطالب المصري الحريص وقبل رأس الاعمش وامسكه من يده يقوده الى بيت فلما دخلوا الى القرية نظر المصري الى رجل صاحب دكان فدفع اليه الالواح التي معه قال خذ هذه الالواح ابقها عندك امانه واكمل المسير مع الاعمش فلما وصلوا الى بيت الاعمش انتبه الاعمش وعلم انه في بيته لما لما راى لما حرك بعصاه وعلم انه في محلته ضمن أنه وصل إلى البيت فتعلق بهذا الطالب المصري وقال أيها الناس خذوا من هذا اللص الألواح خذوا الألواح مقهور الأعمش من هذا المصري ودائما المصريون مفصلوى قال خذوا الألواح من هذا المصري خذوا الألواح فقال الناس يا شيخ ليس معه ألواح فأخذ الأعمش يتلمس يده يتلمس يد الطالب غير مصدق فقال يا شيخ ما معيش ألواح قال أمري الألواح راح يتفين إذن أين ذهبت الألواح قال أعذتها واحد صحبي فقال له الأعمش أما إذ غلبتني فإذا رجعت إلى ألواحك فامسح كل ما فيها فإن كل الأحاديث التي حدثتك بها ضعيفة وقال له هذا الطالب التقي قال والله إنك أتقى وأنقى وأعلم من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن انك تكذب على النبي اللهم صلي وسلم على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدي ومولاي قالوا فسكت الاعمش قليلا وقال صدقت والله انها كلها احاديث صحيحة لكني اردتك ان ترجع وتمسحها ثم اقول لك انها صحيحة فيصيبك من الغيظ في قلبك مثل ما اصابني الان لكن خذها وارجع الى اهلك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 المصري. قرأ عليه أئمة الحرم إمام الحرمين الحذيفي الذي أمة في الحرم المكي والمدني قرأ على الزيات الشيخ عبد المحسن القاسم الذي يصلي الآن إماما في الحرم قرأ على الزيات الشيخ إبراهيم الأخضر إمام الحرم قرأ على الزيات وهو مصري فإن لم يكن أهل مصر لهم شرف إلا بهذا الشرف فلهم الحق أن به أبداً دهر الإمام أحمد مصطفى أبو الحسن جل قراء المملكة قرأوا عليه ما تكاد أن تجد حافظاً للقرآن في الرياض أو في خارجها إلا قرأ على هذا الشيخ الصالح رحمه الله تعالى ورضيه عنه الشيخ عبد الحميد الإسكندراني الشيخة أم السعد القارئة المتقنة المسردة سكنت الرياض عندنا فترة وكان طلبة العلم يأتون الى بيتها فتجعل بينها وبينهم ستارا هي مسردة وحافظة ومتقنة للقرآن بالقراءات متقنة لها كلها واذا بها تأتي وتجعل في مجلسها في البيت تجعل ستارا فتجلس وراء الستار ويأتي الطلاب أئمة للمساجد وخطباء ودكاتر في الجامعة أساتذة والله أساتذة في قسم القراءات في الجامعة يأتون إليها ويلسون وراء هذا الستر ثم يقرأون عليه القرآن ويتصحح لهم الشيخة الصالحة أم السعد رحمه الله تعالى وإذا نظرت في العلماء الذين أثروا سواء في المملكة في بلاد الحرمين أو في غيرها لتجدن أنهم لا يستغنوا أبدا عن أهل مصر الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى هذا الإمام العظيم المصري ذهب إلى المملكة وتتلمذ عليه كبار العلماء في المملكة تتلمذوا عليه وأصبحوا يطلبون العلم منه ويلزمون بابه حتى صار عضوا في هيئة كبار العلماء ثم أصبح عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء بل أصبح نائبا لرئيسها وكان رجلا صالحا تقيا عالما لا يشق له غبار الشيخ منع القطان جاء إلى المملكة وصار مبرزا في العلم حتى أصبح مستشارا للملك فيصل وهو من هذه البلد من مصر ومن من مروا على الأزهر الشريف أو على معاهده الشيخ محمد خليل هاراس كان له من العلم والفضل والتقى وطلابه اليوم هم كبار الاساتذة في الجامعات وهم لا يسالون يقرون بالفضل لارض الكنانة لمصر كل مثل ذلك في من ام الحرم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد المدرس في الحرم المدني منذ سنوات طويلة وقد ام في الحرم ايضا وهو مصري وإلى اليوم تداعو أحاديثه في إذاعة القرآن الكريم في الرياض وفي القناة السعودية أيضا ولا تزال لهجته المصرية معه وقد تتلمذ عليه كبار علمائنا بل إن أول مدير جامعة سعودية أول مدير لجامعة سعودية هو مصري دكتور عبد الوهاب عزام أئمة الحرم لم يئم في الحرم خلال الفترة الماضية لم يأم فيه إلا سعوديون إلا ثلاثة مصريون لم يأم أي دوله إلا من مصر شيخ الظاهر أبو السمح رحمه الله تعالى وكان عالما جليلا ولما جاء إلى مكة ورجل مبارك خرج من بلد مبارك من بلد طيبة خرج من بلدة تصدر العلماء وتهيئهم يدخل إليها العالم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 جاء الى مصر فبرز وانتشر فقه العز بن عبد السلام لما خرج من بلاد الكرك وكان قد اوذي فيها فخرج فارض عليه بعض امراء البلدة بان يبقى عندهم فابى فلما دخل الى مصر صار يسمى بسلطان العلماء هذه بلد تصرع العلماء تمسك عندها بعضهم وتصدر غيرها وتصدر باقيهم الى خارجها ليعلم الناس كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه فيمسك من يمسك عنده ويرسل الباقين لأجل أن يدعو الناس إلى الله تعالى ويجاهدوا في سبيل الله إمام الحرم عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله تعالى لما وصل إلى مكة وأمة في الحرم أنشأ المعهد الديني في المسجد الحرم وهو أول من استعمل الميكروفون في المسجد الحرم مصري الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة الذي كان اذا قرأ تكاد سواري المسجد امسجد ان تسيل دموعها خشية ورقة من حلاوة قراءته وبيانه وهو ايضا كان اماما مصريا كان اماما صنع في هذا البلد وربما مر على معاهد الازهر الشريف او درس فيه فلا يكاد ان يوجد احد فاضل وعالم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 وكان ائمة الحرم الاخرون كانوا يتعلمون عليه العلم وكان اهل مكة من العلماء يأتون ويثنون ركبهم عنده طلبا للعلم الله أكبر الله أكبر أشهد ان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 اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه من احاء الدنيا يرحلون الى مصر لطلب العلم فهذا جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن ابيه رحل الى مصر ليطلب العلم عند بعض الصحابة الذين سكنوا فيها ولا يزال التابعون ايضا يطلبون العلم من اهل مصر ولا يزال من جاء بعدهم يطلبون العلم من اهل مصر ومن ابرز هؤلاء الامام عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب صرب العلم وكان مولودا في نجد فرحل إلى مصر جاء إلى هنا ومكس فيها ثمان سنين في الأزهر وهو حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب جاء إلى الأزهر ليطلب العلم جده الإمام المجدد بن عبد الوهاب وجاء إلى الأزهر ليطلب العلم عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ولبث عند مشايخ الأزهر الفضلاء لبث عندهم يا جماعة سنوات طلب علم الفقه والحديث والعقيدة واللغة والتفسير والبلاغة والبيان والمنطق والفلسفة هو اتقن اي ما اتقان وكان اهل مصر في ذلك الحين يولونه عناية خاصة ويهتمون به ويصرفونه الوقت له الوقت حتى صار من الامة الاعلام وقد ورد 1193 للهجرة الموافق 1779 وجاء وعمره قريب من العشرين إلى هنا بل إن الأعجب منه أن الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب لما رأى العلم الكثير في مصر أرسل ولده عبد اللطيف إلى مصر وهو صغير فلبث ابنه عبد اللطيف في مصر ثلاثين سنة يطلب العلم من أهلها ثلاثين سنة يا جماعة وهو حفيد محمد عبد الوهار ولولا ان اهل مصر وعلماءها قد بلغوا شأوا عظيما وشرفا وعزا في العلم وانا لما رحل هذا وهو سلالة علم لما رحل اليها الا لانه وجد ما لم يجده في غيرها وجاء وجلس في مصر ثلاثين سنة والعجيب انه رجع الى مصر رجع الى نجد بعد ثلاثين سنة وكان إذا أراد أن يتكلم اللهجة النجدية يصعب عليه فكان يتكلم مع الناس مصري يتكلم باللهجة المصرية وإذا اتصلوا به إذا جاءوا إليه يستفتونه صارت اللهجة المصرية تغلب عليه بل إنه كان وهو في نجد لم يكن يلبس الغترة ولا هذا البشت وإنما كان يلبس ما يلبسه مشايخنا من الجبة والطاقية التي يلبسها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 ومع ذلك اسمه محمد حسين وهو مصري محمدين عبد الله وهو مصري إلى غير ذلك فلإنك إذا تأملت حتى في علوم الآلة من علوم اللغة والبلاغة وغيرها وجدت أن أهل مصر يبرزون في ذلك يا أهل مصر بلدكم بلد له القيادة والرياضة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 علم أننا أن أمته ستفتح كثيرا من البلدان فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث سهل بن سعد لما استعصت عليهم صخرة وهم يحفرون الخندق فنزل بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه وضربها بالفأس فالتمع منها شرار فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر أوتيت مفاتيح الشام ثم ضربا أخرى وقال الله أكبر أوتيت مفاتيح فارس ثم ضرب الثالثة وقال الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن إذن هو بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه كان يعلم أن أمته ستفتح هذه البلدان ويعلم أن أمته ستفتح مصر ومع ذلك لم يوصي بأهل بلد من هذه البلدان كلها إلا بكم يا أيها المصريون صحيح نحن أوصينا بالإحسان إلى كل النار لكنه خصص اهل مصر لمزيد عنايه عنايه فقال عليه الصلاه والسلام انكم ستفتحون مصر طيب ما نحن يا رسول الله سنفتح الشام ايضا وسانفتح فارس وسنفتح اليمن قال انكم ستفتحون مصر فاستوصوا باهلها خيرا احسنوا اليهم ارفقوا بهم تلطفوا معهم لماذا يوصي بكم خيرا لو انك زرت احدا وعنده عشرة اولاد ثم رأيت احد اولاده مبرزا ذكيا مؤدبا اريبا هو خير من غيره وربما يكون هذا الولد لا يزال عمره خمس سنوات لكنك لما رأيت منه هذه الاخلاق تنبأت انه اذا كبر سيكون له شهر فامسكت الاب وقلت له يا فلان انت عندك عشرة اولاد لكن ابنك هذا استوصي به خيرا لماذا أوصيته به قبل غيره تقول لأني أعلم بإذن الله أنه إذا كبر سيكون له شأن الإمارات من أخلاقه ونباهته وذكائه هي ظاهرة عليه منذ صغره نبينا صلوات ربه واسلامه عليه قبل أن تفتح مصر كأنه يقول أهل مصر يختلفون عن غيرهم أهل مصر قوم آخرون استوصوا بأهلها خيرا بل لم يوص نبينا وسيدنا ومولانا عليه الصلاة والسلام بأهل بلد فيهم نصارى إلا بأهل مصر الشام كان فيها مسيحيون اليمن كان فيها كذلك قبل أن يفتحها الفتح الإسلامي مصر كانت كذلك ومع ذلك أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بقبط مصر وقال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالقبط خيرا يعني احسنوا اليهم تلطفوا في عشرتهم عاشروهم العشار المعاشرة الحسنة تلطفوا معهم في التعامل معهم احرصوا على ان يكون لكم اهتمام بهم قال استوصوا بالقبط خيرا فان لهم دمة ورحمة كل هذا عناية باهل مصر فالله الله يا اهل مصر بالحفاظ على بلدكم انتبهوا من الخلاف انتبهوا من الشيطان أن ينزغ ذات بينكم انتبهوا من أن يفلح غيركم في زرع الشقاق والخلاف بينكم كونوا يدا واحدة ارفعوا هذا البلد اعلوا شأنها اعيدوا عزها اعلوا مناراتها ارفعوا مجدها إن لم تكونوا أنتم الذين يقومون ببلدهم فمن إذا كان المصريون يشاركون في إعزاز البلدان الأخرى والتدريس في جامعاتها وألي يعملون وليعملون مستشارين عند حكام كثير من البلدان فما بالكم ببلدهم الذي يجب عليهم أن يقوم به أسأل الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء أسأل الله أن يديم عليها الأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم صب على مصر وأهلها الخير صبا صبا اللهم لا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم إني أسألك لهم يا حي يا قيوم أن تنزل عليهم من بركات السماء بقدرتك وتخرج لهم من خيرات الأرض برحمتك اللهم احفظهم وأعذهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظ مصر وأهلها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم احفظ مصر وأهلها من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم ألف قلوبهم وأعمر ديارهم وكثر أموالهم وبارك في أرزاقهم واحفظ عليهم ألفتهم واحفظ عليهم صحتهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وإننا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تكشف كربتهم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 اللهم يا عظيم المن اللهم يا كريم الصفح اللهم يا حسن التجاوز اللهم يا واسع المغفرة اللهم يا باسط اليدين بالرحمة اللهم يا عظيم اللهم يا حليم اللهم يا غني اللهم يا كريم اللهم إنا نسألك كما جمعتنا هنا أن تجمعنا يوم القيامة في جنتك مع نبينا وسيدنا ومونان رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم اسكنا من حوضه بيده الشريفة شربة نيئة لا نضمع بعدها ابدا اللهم اجعلنا ممن يصافحونه ويقبلون يده وجبينا وممن يضمونه الى صدورهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم واني اسألك ان تحفظ الجامعة الازهر من كل سو وان تحفظ مشايخه الكرام وأن تدلنا وإياهم على كل خير وأن تيسر لنا ولهم نشر الإسلام في كل مكان وان تستعملنا وإياهم في طاعتك يا حي يا فيوم يا رب العالمين اللهم خذ بأيدينا جميعا إلى كل خير وأعدنا من كل سوء يا ذا الجلال والإكرام هذا وأسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخ الأزهر ويجزي وكيو كلاءه ويجزي مشايخه الكرام الذين أعتبرهم في مقامي آبائي أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على تكريمهم لمحبهم وابنهم واسأل الله ان يجزي قائد هذا البلد الرئيس مرسي اسأل الله ان يجزيه خير الجزاء وان يحفظه ويسدده وارزقه الله تعالى البطانة الصالحة الناصحة واسأل الله جل وعلا ان يعيد مصر من شم كل شر اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله اكبر الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه ضال فتصف النفس حينا بعد حين